بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورسل للقرآن ترثيلا إن سنلقي عليك قولا فقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المسرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا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 فكيف تَسْتَقُونَ إِنَّكَ فَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِبَابَ السَّمَاءُ مُنْتَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَسْعُولًا إِنَّهَا هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا مَرَصَّكَ يَحْلُمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَقَائِمَةً مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ